من السنه can tell you الله فأذاقها الله لباث الجوع والخوف فأذاقها الله لباث الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فإذا الذي يقصر العباد من الشلاف والآلام وضيط في العيش إنما هو بسبب الإعراض عن منهج الله وبسبب الإعراض عن شكر نعمة الله جل وعلا كذلك أيضا بيّر الله تعالى في هذه السنة الكومية والأسقام وضيق العيش والفقر إنما هو بسبب الغنوب والمعاصي قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ظهر الفساد في البل والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد أي أخر الفساد كما يقول ابن كثير رحمه الله من القرصاق. قال فأر الفساد في البل والبحر كما قال علي رضي الله عنهم ما نزل بلاوا إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة عندما نتكلم عن الظلوب والمعاصي نتكلم إلى الجميع فالله عز وجل قال بما كسبت أيدي الناس حكاما ومحكومين رؤساء ومروسين فالكل يتحمل المسؤولين مسؤولية. إذا كان مسؤولين فهم يتحملون المسؤولية أمان الله جل وعلا وقد بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلوب والمعاصي التي تحصل من العباد سواء من حكامهم qui le شده المهنه وجو السلطان عليهم الا ان اتلو بالقحط والجذب وشده المهنه بلاي الاسعار اللي جاي ما عادش يدفع تيجي تروح تجيب كيس السكر يقول لك ب 10 فجاه ما تجيب الاموار ده ب 30 جنيه وممكن ما تدفع الكهرباء لها نار تدفع الميت لها نار وهكذا كل ذلك بسبب فساد الناس فيما بينه وبين بعضه البعض أصبحنا نسمع عن أناس يرتشون في المناصب عليا يأخذون الرشوة لإدخال أي شيء فاسد إلى البلاد أصبحنا نرى ونسمع عن أناس يرتشون ولا يهموهم مصالح العباد ولا حول ولا قوة إلا لله Il Le... faudra y فصلط عليها عدوا من غير ثم يأتي بعد ذلك لا تدري شماله ما أنفقت يمينه اذا لا بد الله تبارك وتعالى الدواء لهذا الدار في سنة كونية أخرى هذه السنة هي أمن الفرج بعد الشدة على ان الفرج بعد الشدة فقال الله تعالى فإن مع العصر يسرى إن مع العصر يسرى فبين الله تبارك وتعالى أن الفرج بعد الشدة من سنة الله أكد عليها فإن مع العسر يسرى وكرر للتأكيد إن مع عسر يسرى وعرف هنا العسرى وقال في اليسر يسرى لماذا لم يغلب عسر اليسرين نعم فالخرج بعد الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن في غزوة الخندق في غزوة الأحزاب عندما زارت الأبصار وملغت القلوب الحناجر وتظنون من الله الثلون كان النبي صلى الله عليه وسلم يمث الأمل في القلوب فلما عرضت لهم كدية صخرة وهم يحفرون الخندق فلم يستطيعوا أن يكسروها فاستعانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكسرئات segre no ha sabut bona sallallahu صلى الله عليه وسلم فالمؤمن عنده يقين وعنده تفاؤل بثه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين حتى في كلمات صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل يحب التفاؤل يحب الكلمة الحسنة الصحيح أن كان يسمى حزنا وحد اسم حزن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهل أنت سهل رابع أن يغير اسم الرجل من حزن إلى سهل لكن الرجل يقول له حسن لك سا بدك حسن من تفيده فقال لنا شغير الاسم اللي يسمى هون فطركه الناس صلى الله عليه وسلم خلق لك حسن زمان قال أحد أحفاده وهو عالد من العلماء وسيد من سادات التابعين سعيد المسير عليه رحمة الله سعيد أحد أحفاد هذا الرجل قال فلازالت الحسونة فينا بعد فينا بعد حزن فيها غير مضي المال ليه لأنه رفض النغار هذا الاسم الشاهد من الحديث اني لما سمع ان اسمه حزن قال له لأ انت سهل سمعه سهلك ورادا يسميه سهلك وكان هناك فتاة تسمى عاصية اسمها عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة سماها جميلة بدل عاصية اذا تغيير حتى الأسماء القبيحة من باب التفاؤل في الأحوال إذن هذا يعلم المسلم التفاؤل لماذا التفاؤل لأن التفاؤل خصو ظلم في الله فأباح الإسلام التفاؤل وحرم التشاؤل سوء ظن في الله والتفاؤل حصل ظن في الله قال ابن رضي الله عنه ما ظن أحد في ربه شيئا إلا أعطاه الله ظنه لأن الفضل كله بيد الله اللي ظن ربنا الخير ربنا يعطي الخير ليه لأنك تظن بمن في يده خزائه كل شيء وعنده خير سبحانه وتعالى. اذا التفاؤل في زمن الشدائب فان مع العصر يسرى ان مع العصر يسرى كن حسن الظمن في سبحانه وتعالى انه سيكفيك انه سيرضيك انه سيرزقك لما قيل لرجل لقد ظن الناس التي عاشها اقتصادهم وان نتحسن احوالهم في قرض من القروض اللبوية التي قال الله عز وجل في اهلها واصحبها فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ان يظن ان الربا يغني ان الربا يصلح. هذا الهدي الدروشة. هو دي فعل الهجنة. التدبيس. الفكر اللي يتهز بنته بقرد اليلوي. اللي يبني حكة في البيت. بقرد اليلوي. اللي يجب في في المحل. بقرد اليلوي. اللي يقترب من الجنوب. من أجل تصليح أحوال الناس. كل هذا كذب وتدبيس. لأن الله عز وجل قال فأذلوا بحب من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التلاجة. هو مش عايز التلاجة هو عايز فلوس. فياخد التلاجة بخمس تلف جنيه يصل. ويقول له خمس اشتريها مني. يقوم بياء على نفس التلاجة. بتلف تلف جنيه او الفين جنيه كاش. ياخد الفلوس ومشي ويبدأ يسدد الكمس تلف جنيه اللي عليه. هذا عيد الربا. اسمه ايه في الفقه. اسمه فسطور سلعة اتحط فسطور العينة واصبح الناس للأسف يفعلون ذلك في هذه الأيام فمن الذي يحصل للبلاد اذا حصل بيع العينة او اذا حصل النبى بانواع عند ذلك قال صلت الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم وفي لبص حتى تراجعوا فإذن المواقف والابتلاءات ليراجع العباد إلى أنفسهم ليرجع العباد إلى ربهم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولا. امتلائه الشبائل بسبب ظلوب العباد ومغرصيهم وبسبب ظلم العباد بعضهم بعضا حكامهم ومحكوميهم وعندما سمعنا إلى السنة الثالية ويسنة الفرج بعد الشدة لا بد للعباد أن يكونوا متفائدين برحمة الله ولا بد للعباد أن يكونوا متوكلين على الله جل وعلا فمن أسباب التفاول أيضا بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعليها شبارني ايبولك هذا الكلام ايبولك تتوق الأخذ بالأسباب أبدا فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله بل إنا الأخذ بالأسباب من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين على الله جل وعا ولكن ما هي الأسباب التي نأخذ منها الأسباب الشرعية أولا أسباب شرعية أن يتقى التجار ربه جل وعلا في البلاد والعباد وأن يتقى المسؤولون ربه جل وعلا في البلاد والعباد فالواجب على المسؤولين أن يرفقوا بالناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لي أو دعا على دعا الذي يرفق بالعباد في المسؤولية ودعا على الذي يشبه على العباد في المسؤولية فقال صلى الله عليه وسلم شيئا فرافق بهم اللهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشق عليهم فعلى كل مسؤول في أي مكان أن يلتقي الله إما أن يلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يصاب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فمن رفق بالعباد رفق الله به ومن شق على العباد شق الله عز وجل عليه يجب على المسؤولين أن يولي الأكفاء الأمنا فإن من ول على المسلمين أحدا وفيهم من هو أكفر منه فقد خان الله الرسول فقد خان الله الرسول كذلك يجب عليهم أن يضربوا على أيدي أهل الفساد لا ان الناس يحتجوا السرع من يريد وياخذ اموال الناس من يشاء وانما يجب ان يطرب على اهل على ايدي اهل الفساد فهذا من اوجب واجبات ولي الامر ان يمنع الفساد عن الناس وان يمنع الفساد عن الناس كذلك ايضا الواجب على التجار ان يتقوا الله جل وعلا وان يحذروا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حضر كل تاجر من يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وصدق وضر إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله سلم لا يحتكر الا خاطئ لا يحتكر الا خاطئ الذي يحتكر السلعه عن العباد والذي يبعد السلعه عن العباد هذا خاطئ عاص واثم عياذ بالله وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتلاعبون باقوات العباد ويحتكرون اقوات العباد فقال صلى الله عليه وسلم من المسلمين قوتهم من ابتكر على المسلمين قوتهم ابتلاه الله بالجزام والبرس ابتلاه الله بالجزام والبرس الكشع اللي همه فضه اللي همه كنشه بس ذي هو في عرف كل هيصرف كل اللي س... لمه هيصرفه على الأمراض والأسقام والعياذ بالله من احتكر على المسلمين قوتهم ابتلاه الله بالبرس والجذام قبل موته ما علامة الاحتكام علامة التاج الكشع المحتكل إيه؟ لما سل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار عن الحكرة ما علامة المحتكل إيه الحكرة قال إذا غل السحل السعر حزن. لما الاسعار تشير يفرح وزفر. ولما الاسعار تنزل يتعز ويحزن. ده علامة التاجر الجشع الملتكب. اما التاجر الرحيم بالناس. الذي دع له النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله رجلين. سمحا اذا باع. سمحا اذا اشترى. سمحا اذا قضى. سمحا اقتضى فدعا النبي للتجار صلى الله عليه وسلم للتجار الذين عندهم رحمة بالعباد فإذا الواجب على التجار أن يفقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرفقوا بالناس في معايشهم والواجب عباد الله علينا أن نفسع إلى الله وأن نتضرع إلى الله فالذي يصلح العبادة والبلادة هو الله والذي يصلح الأحوال هو الله ومن دعاء الكربي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا إذا دعوت الله بهذا الدعاء في الصباح والمساء يا حي يا قيوم الشام والله. اصدق لي شأني كله. ولا تكني الى نفسي طرفة عين ابدا. اذا قلت في الصباح والمساء سبعة وراء حسب الله الذي لا اله الا هو عليه توكلت. والله رب العرش العظيم. اذا قلت يا عبد الله اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. واغني بفضلك عن منزوانك. اذا تكالبت عليك الديون. لما الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأهني بفضلك عن من سواك وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وجده النبي جالسا في المسجد في غير وقت صلى الله عليه وسلم رجل مهموم ربنا هو مهموم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أجلستها هنا وقيل أنه أبو أمام عتف جامع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بكلمات إذا قلتهن في الصباح والمساء قضى الله عنك دينك وأزال عنك همك ماذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجب والبخل العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال الرجل فلما قلتها أذهب الله همي وقضى عني ديني فانزم هذه الدعوات المبركات من النبي صلى الله عليه وسلم تجد الفرج وتجد التيسير من الله الذي بيده الأرزاء وبيده خزائم كل شيء سبحانه وتعالى اننا نسالك ونتضرع اليك وانت الحي القيوم انت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لنا شاننا كله اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى انفسنا طرفه عين ابدا فيها معادنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همه الا فرجته tenir.